All <laughs> أئكم على هدم ربهم وأولائكهم المفلحون ومن الناس من يشتري له والحديث ليضل عن سبيل الله ليضل عن سبيل الله بغير علمه ويتخذها زوام